التي রস্রো عليكم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 يذَبّحونَ أَبَنَا أَنْكُم وَيَسْستَحيونَ نِسكُب وَفيِيذَالِكُ بَلَ أُممِ الرَبِّكُم مظم وَإِذ فَرَقُنَ بِكُم البَحرَ فَأَن جَينَ أنكُم وَغْرًا آلَ فِنَُود وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العدل فتوبوا, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فَتُبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتَلُوهُمْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 ওল্ল নারাই কুমুল গোমা জল নারাই কুমুল মল কুলুমিউ কই বা মুনা ওলা কিং ক্যারু পুসা হুম ওলা কিং ক্যু فوسهم يظلمون واذا قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطت نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ